آه يا شيال العالم آه يا شيال العالم تبكي علي كسينه آه يا شيال العالم وتصيح عمي واني آه يا شيال العالم آه يا شيال العالم آه يا شيال العالم آه يا شيال العالم قوم يا عباس قو يا الماي بعدك ما نوري يابو يا الغيرة خلاف عينك نثل المجلس يزيد لو نشدنا ايش راح نحتي لو نشدنا ايش راح وانت محزوز الوريد دومي يابو يا لشهم آه يا شيئا للعالم <تبت> آه هي شيا للعالم آه هي شيا للعالم آه هي شيا للعالم آه هي شيا للعالم ليالي يا عباس تدري شلون كلف على الضعون انت طايح على واحنا ندمي الجفون حلفا بظل عزتي حلفا كفظل عزتي عليك يا موقفي هون شابح عيون الحرم اه يا شيال العالم بتشعلي على كسكي انا اه يا شيال العالم وتصيح عمي وانا اه يا شيال العالم اخويا بدار غربة ولا محامي ولا كفيل كنت فاتك ففدي انا ودمعه كسكي تسيل شتمة وخلافك يا خوي شتمة وخلافك يا خوي أغنات حماي الدخيل حركة وعالي أنا الخيم آه يا شيال العلم تبجع عليك سكينة آه يا شيال العلم وتصيح عمي وانا آه يا شيال العلم المنتج المنافق لهذا العمل أحمد شاكر العبودي ورام حسين هذا ليه لو هايدير وصار بيهل ما يصير وين أنظل وجه بعدك والمن الناظر يدير يسرت نجيوش ويا يسرت نجيوش ويا لا أبد ما عيدها ضمير اه يا جعل كل الالم اه يا شيال العالم تبكي عليا كشك انا اه يا شيال العالم وتصيح عمي وانا العالم ودعت نون فصابري بساعة لشفتك ذبيح والهضم نو قلبي ما تجاوب من نصيح ريات جف بدال جفك, جفك عن نهر فويا يطيح بعدك الحيل انهدم شيال العالم وتبكي عليا كشكي انا اه يا شيال العالم اه يا شيال العالم اه يا شيال العالم انا, أنا زي نبي العفد اللي بحال الدموع أهل مصيبة اللي شفتها لا هل ما يلوح يا ابن أبوي وردت ضمك يا ابن أبوي وردت ضمك تسد معبيان الظنوع خويا معبيهم رحم آه يا أو تبتع ليك المنتج, المنتج فهرس الزياد